وإذ أَخَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين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 فَلََّا تَغَشَّهَا حَملتتْ حملًا خَفيِي فَ فَمرَتْبهِه فَلََّا أأَثْقَلَ دَع الله اللهَّه رَبهُ مَا ل إنِ آتَيتَنْصالِ عَ مِنَ الشكررين فَلََّا آتَهُما صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شرَركَأَ فيِي مَا آتَهُما فَتَعَ اللهَّهُ عََّا يُشْرِكُون أَ يُشْرِكونَ ماَا لا يَخلقُ شيءَيْ وَهُمْ يُخْلَقُون وَلَا يستْطيعونَ لَم نَصْرَ وَلَا أَفُسَهُم يصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين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 وَإذا قُرِئ الْ القرآنُ فَسْمعول هُ وَأَصِتُ عَكُم تُْرحمُون وَذْكُر رَبَّكَ في نَنفسْسِكَ تَضَع وَقيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ منِنَ القَوْلِ بالِالغُدُو والآصَال بالِالغُدُو والآصالِ وَلا تكُم منَِ الغافِلين.